ويستعجلونك بالعذاب، ولو لا أجل مسمّل جابهم العذاب، ولا يأتينهم بوتة، وهم لا يشعرون. يستعجلونك بالعذاب. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ يَوْمَ يَوْشَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ٱزْقُوا۟ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ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 خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر لا يقول إلا الله فإننا يفقرون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له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 بل أكثرهم لا يعطلون